ذلك بأنه كانت تأتيهم رُسُلُهُ بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد زعم الذين كفروا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 ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولا أصحاب النار خالدين فيها خالدين فيها وبئس المصير ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن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 تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم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 يُقَرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفُهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم